بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاة. صل مصنف علينا وعليه رحمة الله. باب حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولن أمر منكم. وقول الله تعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أي بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لكنها تجتمع في أمور الأمر الأول متابعته صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به بحسب القدرة والاستطاع والذي جاء به هو كتاب الله عز وجل وسنته الغراء وقد قال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون أي اتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تتقون لعلكم تهتدون إذن هذا حق عظيم من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته اتباع ما جاء به رغبا ورهبة وطوعا واختيارا ظاهرا وباطنا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 بالمؤمنين وفيه التشريف والتكريم لمن آمن بهذا الرسول الكريم لأن الله ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين صدقوا بكل ما يجب التصديق به مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه أطيع الله طاعة الله عز وجل بالدرجة الأولى بانتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام وإقامة الحدود إلى غير ذلك مما أمر الله عز وجل به يجب أن يطاع فهو الذي يجب أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر هذا شعار المؤمنين فالاستجابة لله طاعة لله كما أمرنا في قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ودعوة الله للأمة ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هي فيها الحياة الطيبة المباركة ومن أعرض ومن أعرض عن دعوة الله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وأعرض عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرض عن دعوة الله وعن دعوة رسوله فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا مبينا وأمر الله مع طاعته بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه مرسله فمن أطاع المرسل فقد أطاع المرسل فالمرسل هو الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام بل لجميع رسوله والمرسلون هم الذين أرسلهم الله بالوحي ل يعلم عباد الله في أرض الله مراد الله منهم ويبينوا حقوق الله وحقوق رسله عليه فهم الواسطة الشرعية بين الله وبين الخلق قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى عن طاعة رسول الله فما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أي مرجعهم إلينا ونجازيهم على أعمالهم فجاءت طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة لأن الرسول لا يأمر ولا ينهى ولا يحلل ولا يحرم إلا بأمر الله فطاعته طاع لله عز شأنه قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي ولاة الأمور من المسلمين من ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين وبسط يده على إقليم من أقاليم المسلمين وعلى رعية من رعاية المسلمين وجب عليهم طاعته والوفاء له بالبيعة والدعاء له والصدق معه والحذر من الخروج عليه والحذر من الخيانة والخداع، فإن الخيانة والخداع لولاة أمور المسلمين ليست من أخلاق المؤمنين، وإنما هي من أخلاق المفسدين القوارض. فطاعة ولات الأمور في المعروف قيدها النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف، حيث قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمروا بطاعة أو أمر فيه مصلحة يوافق شرع الله المطهر وجب طاعتهم وإذا أمر ولاة الأمور بمعصية فلا يطاعون في معصية الله ولكن لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم وإن عصوا إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يعني إذا كفر الوالي كفر في فهم أولي العلم بالكتاب والسنة ومعاني النصوص لا في لا بفهم الخوارج الخوارج يكفرون كل عاصر سواء القدامى أو المعاصرين، وفعلهم في هذه الآونة وفي هذا العصر ليس عن الأنهام ببعيد كفروا ولاة المسلمين وعلماء المسلمين وعامة المسلمين فشفكوا الدماء وأهدروا الأموال وروعوا الآمنين وفعلوا ما لا يجوز لهم فعله فحسبهم الله والحذر الحذر من الرضا بصنيعهم ولو لم تنطق الألسنة لا يجوز لأحد أن يرضى بقلبه أو يتأول لهم التأويلات الباطلة الفاسدة ومن فعل ذلك فهو مصاب بمرض مرض الشبهات فعليه أن يطهر تدبره وفي قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الشاهد من الآية وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لأن من حق الرسول علينا طاعته من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة طاعته فلا تجوز مخالفته لأن من لأن شروط شهادة أن محمد رسول الله أربعة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهو وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاعته حق من حقوقه علينا ومن حقوق الله تبارك وتعالى كذلك علينا ويترتب على طاعة الرسول الكريم الرحمة من الله تبارك وتعالى وفي الآية الأخيرة من سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا توجيه عام للأمة أن تقوم بحق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تضمنته هذه الآية الكريمة وهو الأخذ بكل ما أمر به من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة والانتهى عما نهى عنه ومصلحة ذلك تعود إلى الأمة مصلحة ذلك انكتاب أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام واجتناب النواهي والقيام بحقوق رسول الله جملة وتفصيلا هي من مصلحة المكلفين حيث يكسب رضا الله تبارك وتعالى عنهم ويبتعد عن سخطه ومقته وأليم عذابه ويفوز بجواره في جنة أعدها لأوليائه وحجبه المفلحين إذن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به هذا حق عام طاعته عليه الصلاة والسلام في كل ما أتى به من الأوامر بالامتثال والنواهي بالاجتناب حق من حقوق رسول الله كما أن من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام محبته محبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فمن أطاع رسوله وتابعه في كل ما جاء به وأحبه فوق محبة النفس والوالد والولد فقد قام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي عقد لها المؤلف هذا الباب فقال باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأورد هذه الآيات الثلاث التي تعتبر جامعة وعامة لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم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 وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر ربه له أن يبدأ به عن الأمر الذي أمره الله أن يبدأ به في دعوته للخليقة أمرت أي أمرًا الله عز وجل أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد وهي الكلمة العاصمة في الدم والمال والعرض وهي مفتاح الجنة وهي الموجب للشفاعة كما قال. أبو هرية رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ويؤمن بأمرا نبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم حتى يؤمنوا به بأنه رسول الله حتى وأن الله أرسله بالبينات والهدى وأرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا والإيمان بما جاء به جملة وتفصيلا من فعل ذلك فقد قام بحق النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام بحق النبي صلى الله عليه وسلم فقد قام بحق الله تبارك وتعالى الذي أرسل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأكس بالأكس من أضاء حق رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أضاء حق الله وهذا محل الشاهد ويؤمنوا به وبما جئت به من دين الله جملة وتفصيلا فإذا فعلوا ذلك شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا به وآمنوا بما جئت به من فعل هذه الخصال الثلاث فقد أصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام إلا بحقها والحق في الدماء وفي الأموال الحق الذي جاء في شريعة الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مبريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وكل ما هو من حق لا إله إلا الله من أوامر الله وأحكامه فإنه فإنه تتناوله لا إله إلا الله وتسلزمه لا إله إلا الله فلا يجوز التقصير فيه, فيه ولا الإعراض عنه وحساب الأمة على الله تبارك وتعالى إذ هو سريع الحساب ولا يحاسب الخلائق غيره يوم القيامة أبدا من مخلوقات الله لا من الملائكة المقربين ولا من المرسلين ولا من من دونهم بل الذي يحاشب الخلائق ويجازيها على أعمالها هو الذي أحصاها أحصاهم عددا وخلقا وأحصى أعمالهم عليهم القليل والكثير كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا نعم ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا دم من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذف الله منه كما يكره أن يكذف في النار ولهما عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين هذا ميزان من موازين الشرق من تحققت فيه ثلاث خصال وجد بهن حلاوة الإيمان أي حل الإيمان في قلبه ووجد له حلاوة تفوق حلاوة المحسوسات حلاوة معنوية تفوق حلاوة كل شيء من حلاوة المحسوسات الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب الله عز وجل حبا شرعيا وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وقد مدح الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله فما علامة محبة الأبد لربه طاعته طاعته واجتناب معصيته طاعته في كل ما أمر به بحسب القدرة الشرعية والاستطاعة الشرعية واجتناب معصيته جملة وتفصيلة أقوالا وأفعالا ظاهرة وباطنة من كان هذا شأنه فهو محب لله وصادق إذا قال أنا أحب الله يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويحزل الحلال ويحرم الحرام ويتخلق بأخلاق القرآن وأخلاق من أنزل عليه الفرقان ويسير على نهجه في العقيدة والشريعة وهكذا من ادعى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يجب أن يدلل على ذلك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته من بعده وذب عن السنة لأن أهل البدع يخترقون السنة ويسيئون إليها لتحل البدع محل السنة وما نجمت بدعة في زمن من الأجمنة إلا وحلت محلها إلا وهدمت سنة لذا فهدي السلف إحياء السنن بمحاربة البدع وردها على أهلها حتى تنكسر شوكتهم ويفضح أمرهم وما يبيتونه للمسلمين والمسلمات من عباد الله كبدعتين. الرافضة والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج والأشاعرة وأهل المذاهب الهدامة على اختلاف أنواعها كالعلمانية والرأسمالية والحداثة وغير ذلك الاشتراكية وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة والبدع المظلة والمذاهب الهدامه كلها كلها تنافي السنن وتحاربها وتضادها فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم والأذل على محبته الدفاع عن سنته احتضان السنة والعمل بها ودعوة الخلق إليها والدفاع عنها بردي كل مذهب هدام وكل بدعة مضلة حتى تستنير الطريق وتتبين المحجة بإقامة الحجة ببراهين السنة والدفاع عنها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله آبه من علامات الإيمان الصحيحة الصريحة أن تحب المرء لا تحبه إلا لله لأنه مطيع لله عز وجل ومستبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تحبه لنسب ولا تحبه لمال ولا تحبه لإحشان يغدق به عليك ولكن تحبه لأنه أطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام وأنت مطيع لله ومطيع لرسوله عليه الصلاة والسلام فتحب المرأة من أجل ذلك لذا جاء في الحديث أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعادات في الله ولا تنالوا لاية الله إلا بذلك هذا ميزان في الحقوق حقوق الأخوة الإيمانية أما المحبة على دنيا أو المحبة على ضلالة واجتماع على بدع وتنظيم سري وما شاكل ذلك مما يفعله الحجبيون فهذا ليس من خصال أهل الإيمان ولا من صفاتهم بل من صفات الخائنين والله لا يهدي كيد القائنين ورحم الله الخليفة عمر بن عبد العزيز حيث قال كلمته المشهورة إذا رأيت قوما يتناجون في أمرهم في أمر دينهم دون عمتهم فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة هكذا الفهم الصحيح لأهل البدع وأهل الضلال الذين يحاربون السنة سرا وعدنا بحسب ما استطاع عليهم والله خصم كل من يناوئ السنة ويعتبر نفسه خصما لأهل السنة وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار نعم إذا من الله على الكافر بالإسلام يجب عليه أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يكذف في النار مثل محسوس من يستط... من يحب أن يكذف في النار لا أحد لا صغير ولا كبير وهكذا أيضا الفكم عام من أنقذه الله من المعصية سواء كفرا أو من الموبقات أو بدع أو نحو ذلك من أنكره الله منها، فإنه يجب أن يبغضها، يبغض المعاصي، ويبغض العود فيها كما يبغض كما يبغض القت بيه في النار. فهو ميزان هذا الحديث ميزان من موازين النبوة، وهكذا الذي بعده لا بد من تحقيقه. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا ووالدين والناس أجمعين أما أيام حياته فقد دلل أصحابه على ذلك بأعمالهم فكان الواحد يضع نفسه ذرئا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن يصل العدو إليه يحب أن يقتل هو ويؤذى هو ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالدليل الذي يدل على صدق محبة من ادعى محبته التزام سنته من الكزم السنة وأقامها وتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله سرا وعلنا طوعا واختيارا رغبة فيما عند الله من الأجل والثواب ورهبة مما لديه من أليم العذاب فإنه صادق في دعواه أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة نفسه ووالده وولده والناس أجمعين وإذا عرض أمر من أوامر رسول الله وعرض أمر دنيوي من متطلبات النفوس وشهواتها قد بنت امر رسول الله عليه الصلاه والسلام على متطلبات نفسك هذه حقيقه تستطيع ان تعرف بها مقدار مقدار محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك الاحاديث موازين اذا طبقها امه الاسلام بالعمل عرفوا ما لله عليهم من حقوق وما للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم من حقوق وبدلوا جهودهم ليؤدوا إلى كل ذي حق حقه حق الله على عباده وحق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحق أولاة الأمور على الرعية وحق الأبوين والأقارب والأصحاب والجيران والإخوان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في حدود شرع الله الشريف هذه عقيدة المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم فلا بد من مجاهدة النفوس حتى تخضع لأمر الشر وتقوم بحقوق الله عز وجل وما أسحلها على الصادقين في امتثال أوامر الله واجتناب نواهي ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام نعم وخيرا وعن المقدام معدي كريب الكندي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي ويقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما ألا وإن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله فرواه الترمذي وابن ماجه وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل كل ما جاءنا من سنته، من أقواله وأفعاله، ونعمل بها كما نعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل، لا فرق. بين الأحكام التي جاءت في القرآن والأحكام التي جاءت في السنة المطهرة سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بالعمل ما جاء به رسول الله من السنة المطهرة يجب الأخذ به وقبوله والعمل به على مراد رسول الله كما وجب العمل بما جاء في كتاب الله عز وجل وأما الذين يقولون بيننا وبينكم كتاب الله فهؤلاء ظالون وما طبقوا ما جاء به كتاب الله هؤلاء يسمون القرآنيون قالوا لا حاجة بالناس إلى السنة وإنما يكفيهم القرآن ويستدلون بآيات فيها شيء من الاشتباه على بعض الناس لا على كل الناس يقولون إن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء والرد على هذا أن المراد بالكتاب الذي قال الله في شأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء هو اللوح المحفوظ هذا تفسير جمهور أهل العلم واستدل بقوله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فشوشوا على الناس وتركوا وتركوا أوامر الله التي تأمر بالأخذ بسنة رسول الله ومن لم يأخذ فليس من الله في شيء كما قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله في كل ما جاء به من يطيع الرسول فقد أطاع الله والمفهوم أن من لم يطع رسول الله فما أطاع الله والذي لم يأخذ بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أطاع الله وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى أميري فقد أصاني ومن عصاني فقد عصى الله ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إذن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان بها وامتثالها والعمل بما دلت عليه من الأوامر والنواهي والحلال والحرام وقسم منها تفسير للقرآن الكريم ومن قرأ في أصول الفقه وأصول التفسير وجد بيان ذلك قسم من السنة تفسير للقرآن وذلك فيما يتعلق ببيان العبادات الأملية الصلاة والزكاة والصوم والحج وكثير من الأعمال جاءت السنة بينتها وقد جاءت في القرآن مجملة قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولكن كيف نقيم الصلاة ونؤدي الزكاة جاءت بيان ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس بقوله وعلم الناس بفعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الظهر أربعا والعصر أربعا والبغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ثنتين أين هذا التفصيل في القرآن أين وجد وجد في السنة وهكذا الحج وهكذا الزكاة أنصبت الزكاة في بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي عروض التجارة وفي النقدين كذا وكذا وحول شروط ذلك هذا كله في السنة المطهرة في الإبل كذا وفي الغنم كذا وفي البقر كذا وفي النقدين كل هذا في السنة المطهرة فبطل قول هؤلاء الذين يسمون أفسهم القرآنيون أي ما جاءهم في القرآن كبلوه ولا حاجة بهم إلى السنة والحقيقة أنهم ما كبلوا ما جاء في القرآن ما كبلوه لأن الذي جاء في القرآن الحق والإلزام بالأخذ بالسنة المطهرة كما في الآية التي سبقت معنا وما آتاكم الرسول فقدوه وما نهىكم عنه فانتهوا وقال عز وجل ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الضمير عائد الله الرسول عليه الصلاة والسلام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن جاءت السنة القرآن الكريم يأمر بالأخذ بالسنة والعزم على الأمة أن تأخذ بسنة رسول الله الواجب واجب والمفروض مفروض والمحرم محرم والمستحب مستحب وهذا كله موجود في سنة رسول الله ومن أنكر السنة أو قال إنه يستغني عنها فهو كافر لأنه رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تقوم عليه الحجة عوام الناس بيّن له فمن قبل الحق فهو من أهل الحق ومن رد الحق ورفضه فهو من أهل الكفر والطغيان ولا كراما إذن فالأحكام التي جاءت في السنة المطهرة يجب امتثالها كالأحكام التي جاءت في كتاب الله عز وجل والله أعلم فعنا في علماء السنة فقال أنهم عن عملاء وأنهم أصداء أبراج معادية. أصداء في علماء السنة إنما هو من أعمال أهل البدع والفساد وأما العلماء الذين هم على حق وأهل علم فلا يطعن بعضهم في بعض وإن حصل شيء من الردود في المسائل العلمية. فإنه لا يقتضي ولا يستلجم التباغض ولا التدابر ولا التهاجر ولا ذم بعضهم بعضا لكن أهل البدع هم الذين يقعون في أعراض العلماء ويطلقون عليهم الألقاب التي لا تليق بهم فيحملون وجرهم يوم القيامة شيخ يعتبر طعن في طعن في الشنة نعم الطعن في صاحب السنة طعن في السنة لأنه ما طعن في الرجل لذاته وإن طعن فيه لأنه يحمل السنة التي تحارب البدعة وتردها وتبين أمر أهل الأخطاء والضلالات والأهوى هذا سائل من فرنسا عبر الشبك يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشير بيده لمن سلم عليه أثناء الصلاة فهل تكون هذه الإشارة في كل مواطن الصلاة من قيام وركوع وصجود وتشهد أم ماذا نعم متى سلم على الإنسان والفكم عام ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم متى سلم شخص على المصلي أشار بيده هكذا سواء راكعا أو ساجدا أو قائما أو جالسا بحسب استطاعته بشرط أن لا يخل بشيء من أركان الصلاة أو واجباتها آه من أعلى إلى أسفل هكذا بالكف يشير من أعلى إلى أسفل سالم الإمارات يقول إذا شك الإنسان أن الجماعة يصلون الفجر قبل دخول الوقت بعشر دقائق وربع ساعة فنشرع له أن يصلي في البيت ويترك الجماعة إذا تيقن مو إذا شك إذا تيقن أن الناس يصلون قبل دخول الوقت تيقن مئة في المئة بأن الناس يصلون قبل دخول الوقت فعليه أن يبذل النصيحة وإن قبلت فالحمد لله إن لم يقبلوا وكذت يبقن مئة في المئة فليصلي بعد دخول الوقت في المسجد أو في بيته حسب ما تيسر له الشيخ ربها المصلي وهل له أن ينبه المصلي هذا إذا تيقن لكن أنا أشك أن يكون هو صاحب اليقين وخمسين من الناس كلهم على غلط الناس الآن يستعملون الوسائل المعروفة كالتقويم ونحو ذلك فلا يفكم عليهم بالضلال وأنهم يصلون في غير الوقت إلا بيقين كالشمس نعم هذا سالم من فرنسا هذا السالم في غير اللي. في غير الدبس عدد كده نعم سيدنا هذا سالم من فرنسا يقول نحن نعمل في شركة فيها نساء متبرجات ومتعريات ولباسهم لباس سيء جدا هل أستمر في هذا الشغل أم أتركه هم, هم الذي جعلك تستوطن بلاد الكفر التي هي بلاد التأري والعهر وغير ذلك من الفواحش والموبقات استطعت أن تهاجر إلى بلد إسلامي فلا تؤخر لحظة من اللحظات وإن لم تستطع وعلم الله أنك لم تجد مخرجا ومفر إلا البقاء في بلاد الكفر الذي أهله لا يحترمون الإسلام ولا تعاليم الإسلام ولا حياء ولا استحياء من الله ولا من خلق الله فاترك هذا المكان والتمس عمل آخر تأمن فيه على نفسك وعقيدتك ودينك سامة الإمارات يقول إذا دخلت المسجد وجدت الصف ممتلئ والصف الذي يليه بين سوائر المسجد فهل يجوز أن أبدأ صفا جديدا منفردا أكمل الصفوف انظر إلى الصفوف الأول والثاني إن وجدت مقاما فلا تثلت صفا ثالثا بل عليك أن تصل الصفوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفًا وصله الله ومن قطع صفًا قطعه الله وإن لم تجد مكانًا في الصف الأول ولا في الثاني لا في أطراف الصفوف فلا في أوسطها فتعمل صفًا ثالثًا وهكذا في الصف الأول متلّي والصف الثاني بين السواير يصدف مع الناس الصف الثاني هذا سائل من فرنسا يقول عندنا شخص كتب كتابا في حكم كارك الصلاة وذكر فيه بأن الذي لا يطعم المسكين ويقول مع القائضين كافر بدليل الآية ما سلك في سقر إلى نهاية الآية فلما نوصح في ذلك عاند وغضب ويقول هذا الشخص إن لم يظهر دينه كعفاء اللحية فهو كافر ومن و من طوامه أيضا أنه يمدح كتاب معالم الطريق لسيد قب، فهل هذا الشخص يصلح ليعني دروسه وهل يخبر يخبر لدروسة وما حكم من قال إنه سلفي رغم كل أحكامه وحكم وحكم من جلسه فقر طويل وأما الآية الكريمة فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أهل شجر ما سلككم في شقر قالوا لم نكن من المصلين إذن فهم قطاع الصلاة قطعوا الصلاة وتركوها لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نغضب مع الخائضين أي الخائضون في دين الله بغير حق أهل الكفر والفجور والطغيان هؤلاء كفار ولا يحكم على أن من لم يطعم المسكين أنه كافر لا يخذ من هذه الآية أن من لم يطعم المساكين أنه كافر لا لكن هو الذي لا يصلي كارك للصلاة ويقوض في دين الله عز وجل بما لا يجوز له أن يقول فيه هذا هو الذي شبب لهم الخلود في سكر أما إذا كان من المصلين وكان من المعتصمين بالكتاب ولكنه يبخل بماله فلا يطعم منه المساكين صدكة إحسانا هذا لا حرج عليه بل يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله للفقراء والمساكين فإن لم يؤدي زكاة ماله فلا يحكم بكفره أيضا لا يحكم بكفره إلا إذا كان, إذا كان جاحدا لوجوبها فإذا بخل بها وفيه حاكم مسلم وفي بلاد إسلام أخذها الحاكم المسلم وشطر ماله أي نصف ماله معها فلا يسكن بكفره إلا إذا منع الزكاة جحدا لوجوبها فإن جحد وجوبها تكذيب للقرآن ومن كذب القرآن فقد كفر نعم نعم هذا الرجل الذي بين الشائز ما هو عليه من قوله إن من حلق بحيته اللحية. إنما لم يظهر دينه في إعفاء اللحية فهو كافر <تصفيق> إظهار الدين ليس في إعفاء اللحية فقط وإعفاء اللحية واجب غير أن من حلق لحيته وهو يعرف أنه عاصي لا يكفر لا يكون كافرا يكون عاصيا فاشكا ف... تفاصيل هذه الأمور تحليل والتحريم والأحكام تحتاج إلى علم تحتاج إلى طالب علم قوي متمكن من الأدلة وفهم معاني القرآن الكريم والسنة المطهرة حتى لا يقع فيما يضره ويضر المسلمين معه فإذا كان يمدح كتب أهل البدع والضلال فهو ما فرق بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة ولا يصلح أن يكون معلما للناس حتى يفرق بين السنة والبدعة وبين كتب أهل السنة وكتب أهل البدعة عليه أن يتعلم نعم قد يجهل الإنسان ما في الكتب ويغتر بإشاعة الناس والدعايات لها ولكن إذا بلغه الحق من الثقات ومن أهل العلم وجب عليه أن يكتنع فيرد بدع المبتدعين ويلتزم ويعتصم بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سأل الله يا إيكم والسلام الإسلام والمسلمين هذا سأل من الكويت يقول ما الفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يبع حاضر لباد وبين نهيه عن تلق الربان وجزاكم الله خيراً النهي عن تلقي الركبان على بابه يكتري التحريم لا يجوز لأحد من أهل السوق أن ينطلق إلى الوافدين من البوادي بشلعهم ثم يشتريها منهم خارج السوق لما في ذلك من الضرر الذي يلحق البائع لأنه لا يعرف الأسعار والقيم والذي انطلق من السوق قد أرف القيم قيم السلة فيلحق بذلك البائع ضرر فإذا وصل السوق فهو بالخيار له أن يمضي البيع إن رأى ما عليه غبن وله أن يفتخى البيع شرعا أما قضية السمسار بيع بيع حاضر لبادي فهذا أيضا فيه ضرر على المستهلك وفيه ضرر على صاحب السلعة فنبي عنه أما الضرر على المستهلك فإن صاحب السمسرة الحاضر يضع السلعة عنده ويبيعها بالتدريج وإن طال وقتها فيلحق المستهلك ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر ويلحق صاحب السلعة ضرر لأنه يفوته الانتفاع بقيمة السلعة فما وفد من البادية إلا ليبيع سلعته ويتعوض ما يشاء ويحتاج إليه فتمكث السلعة وقتا طويلا من أجل أن يبيع له, له بأكثر من قيمتها الحاضرة فهذا نهي وهذا نهي وكلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنهى نهي تحريم لا يجوز هذا سؤال, سؤال أخير من فرنسا يقول هل يجوز لنا أن نتعلم محكام التجويد على أيدي رجل أريد رجل إخواني علما بأنه لأي السلفي يدقن أحكام التجويد في منطقتنا الارتباط بأهل البدع عموما منهي عنه لأن صاحب البدع الذي يدعو إلى بدعته خطير على الناس وخطير على طلاب العلم لكن إذا كان هذا الحجبي الإخواني إذا كان يعلم القرآن فقط ولا يوجد أحد يتعلمون عليه التجويد إلا هذا الرجل فعليهم أن يكتصروا على هذه المادة ومتى وجدوه يدعو إلى بدعته عليهم أن يحذروه ويبين ما, ما, ما هو عليه من الخطأ ويحذروه بعد ذلك هذا عند الضرورة لها أحكامها إذا لم يجد أحدا على منهج السلف إلا هذا الذي على منهج الحجبيين والحركيين يأخذ عنه التجويد والقرآن ولكن مع حذر أن يبث فيهم شمومه وبدأته التي هو من عليها والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه قال مصنف علينا وعليه رحمة الله باب تحريضه صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك وقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أم أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه به أجمعين قوله رحمه الله تعالى باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لجوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف هذا العنوان عنوان عظيم ومهم جدا فيه الجمع بين الوصية الخير بحذافيره الذي يكمن في ملازمة السنة علما بها وأملا بمكتباها ويغتضي النهي عن ما يضاد السنة ويخالفها من البدع المقرون بالتفرق والاختلاف وعليه فلزوم السنة كله خير للبشر في دينها ودنياها وترك السنة إلى البدع والتفرق والاختلاف فيما لا يجوز الاختلاف فيه كله شر يضر الناس في دينهم وفي دنياهم والسنة تطلق ويراد بها الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي الطريقة المثلى التي من اعتصم بها وتمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلا وتطلق السنة ويراد بها غير الواجب يراد بها التطوع والمندوب والمستحب. الذي يترتب على فعله الثواب ولا يترتب على تركه عقاب والمراد بالسنة هنا الطريقة السليمة التي هي الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الناس باتباعه فلزومها نجات وتركها والأخ بالبدع والتفرق والاختلاف من شبل الهلاك فجاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحث الناس على الالتزام بالسنة والاعتصام بها وتحذرهم من البدع والتفرق والاختلاف وكل تفرق واختلاف مذموم، فسببه طرط السنة والوقوع في البدع. ومن الآيات التي تدل على هذا الموضوع ما أورده المصنف رحمه الله بقوله: قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أكد هذه الجملة في مؤكدة. لا القسم وحرف التحقيق وكان الذي تفيد الاستمرار والأسو الحسنة بمعنى معناها الردوى أي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا بوّب البخاري رحمه الله بقوله باب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في أقواله وكافة أعماله الظاهرة والباطنة العقيدة الإسلامية الصحيحة والأعمال التكليفية كل ذلك يجب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إذن هو قدوة الأمة أي إمامها لأنه المشرع الموحى إليه من الله تبارك وتعالى قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من اتصف بهذه الصفات الثلاث فقد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذه إماما له الخصلة الأولى يرجو الله والرجاء عبادة عظيمة الرجاء عبادة يجب أن يكون العبد ملازما لهذه العبادة أي يرجو رحمة الله دائما مع الاتيان بأسبابها. والخصلة الثانية واليوم الآخر يرجو الله واليوم واليوم الآخر أي يعمل لليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب على الأعمال فتراه عاملا بهذه السنة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم يرجو ثواب ذلك في الدار الآخرة يوم الجزاء على الأعمال فيجازى كل عاملين من جنس عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر والخصل الثالثة ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا وكم من الأجر في ذكر الله تبارك وتعالى وهو لفظ عام يتناول الذكر المفروض والذكر المستحب ويتناول كل ذكر ويدخل فيه العلم الشرعي فذكر الله منه المفروض فالصلاة المفروضة كلها ذكر ففيها الذكر المفروض كالقراءة فقراءة الفاتحة ذكر مفروض لا تجزي ركع من ركعات الصلاة إلا به ومنه ذكر واجب ذكر واجب كبقية الأذكار في الركوع والسجود والرفع من الركوع والذكر في الجلسة بين السجدتين وفي التشفد هذه أذكار ذكر واجب وذكر مستحب وهو ما سوى ذلك من ضراءة القرآن الكريم والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة الأذكار المقيدة بدبر الصلوات من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والمقيدة بالصباح والمساء وبالنوم وبالسفر وبالاستيقاظ ودخول المسجد والخروج منه ودخول محل قضاء الحاجة والخروج منه وغيرها من الأذكار المقيدة بجمان أو بمكان أو جمان ومكان وذكر مطلق أن تذكر الله في كل حال من أحوالك وأنت قائم أو قاعد أو مصفجع أو مقيم أو مسافر تكثر من قراءة القرآن الكريم ومن الباقيات الصالحات ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فالذكر عبابدة خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان بذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في قوله كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله وبحمده تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض وهي كلمات خفيفة في وقت قصير فكلما أكثر العبد من ذكر الله عز وجل فإنه تتضاعف حسناته وترتفع درجاته وتمحى خطيئاته فهذه الاتصال الثلاث يتصف بها من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله تحذير من الله عز وجل عن التفرق والاختلاف والتفرق في دين الله عز وجل الذي لا يجوز أن يكون فيه تفرق كأصول الاعتقاد وكالمنهج العملي الواضح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والمعلوم من الدين بالضرورة هذا لا مجال للاختلاف فيه أبدا وإنما يجب فيه الاتفاق والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف وقد اختلف فيها أئمة العلم في المسائل العملية التي فيها مجال للاجتهاد ولا يتكلم فيها إلا المجتهد ولا يجوز لأحد ما بلغ رتبة الاجتهاد فيخوض في مسائل الخلاف ويدعي بأنه مجتهد فالاجتهاد له ضوابط وله مقوماته وعلى رأسها العناية بكتاب الله حسن سلاوة وفهم للمعنى ومعرفة للأحكام وحدوده وفرائضه وواجباته وما يتعلق بعلوم القرآن من أصول التفسير وهكذا الفقه وقواعد الفقه والحديث وعلم الحديث واللغة العربية أما من من لن يستطيع ذلك فلا يفوض في مسائل الاجتهاد وإنما الخلاف المنهي عنه في الخلاف الذي فيه ترك للسنن وميل إلى البدع لذا قال العلماء الألفة والاجتماع مقرون بالسنة والفرقة والاختلاف مقرون بالبدعة فلا يجوز لأحد أن يميل إلى البدع والاهواء ويترك السنة التي جاء بها سيد المرسلين عن الله تبارك وتعالى. والآية الثالثة من سورة الشورى شرع لكم من الدين والخطاب لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء أولو العجل من الرسل وهم أفضل الرسل وأفضل أولي العزم اثنان الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وأفضل أولي العزم مطلقا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فوصاهم الله تبارك وتعالى بالالتزام بما شرع لهم وعلى رأس ما شرع لهم توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الاشراك به ولزوم منهج الرسل والأنبياء في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وجعلهم قدوة والتحذير من الخروج عما جاءوا به إلى ما اجترحه أهل البدع والضلال والأهواء الذين ذيدنهم مخالقة سنن الرسل والأنبياء ومن نهج نهجهم وسلك مسلكهم وما هو الذي وصى به هؤلاء ومنهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه أمر بإقامة الدين جملة وتفصيل من توحيد الله عز وجل والعمل بشرعه كإقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات وإقامة الحدود ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وكافة أعماله الظاهرة والباطنة بحسب القدرة والاستطاعة فأمرهم بإقامة الدين ونهاهم أن التفرق في الدين فإقامة الدين نجاة والتفرق فيه هلكة نعم قال عرباض السارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فواه أبو داود والترمذي وصحها وابن ماجة وفي رواية له لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم ذكره بمعنى ولمسلم عنجاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه متفق مع الآيات الثلاث من حيث الدلالة على المعنى اتفاقا واضحا جليا إذ الآيات السابقات فيها الحث والترغيب على لجوم السنة وفيها التحذير الشديد عن الاختلاف والتفرق وهكذا حديث العرباض من شارية يتفق مع ما دلت عليه الآيات الكريمة فقد دل على أمور الأمر الأول مشروعية الوعظ والإرشاد للأمة فهو من الشنن ومن الأسباب النافعة فالقلوب تصدى وتجليتها بالتذكير لها والتحذير من الغفلة فالمواعظ بآيات القرآن وبيان معانيها لا سيما آيات الأحكام وآيات الترغيب والترهيد وذكر الوعد والوعيد هذه لها أعظم الأثر في قلوب المؤمنين كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الشقي لا تنفع فيه الموعظة ولا يستجيب لها والمؤمن التقي هو الذي ينتفع بمواعظ القرآن والسنة في كل جمال وفي كل مكان لذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه بين وقت آخر يتخولهم بالموعظة وخطبتاء الجمعة موعظة من المواعظ التي لها أثرها الطيب في نفوس الناس وعلى قلوبهم الأمر الثاني أنه ينبغي الإجتهاد من الواعظ في موعظته باختيار الكلام الطيب وبيان الأحكام بيانا واضحا حتى لا يبقى إشكال وترغيب الأمة والنصح لهم ابتغاء وجه الله والأجر والثواب عند الله عز وجل فرب كلمات تؤثر في القلوب فيتحول الناس من حال الغفلة إلى حال الاستيقاظ ومن حال الإهمال والإقبال على الدنيا إلى الإقبال على أعمال الآخرة التي تقربهم إلى الله عز وجل بسبب موعظة سمعوها لذا فكانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم مواعظ بليغة والأمر الثالث الترغيب في الاستماع والانصار لمعظة الوعظ وتركير المذكّر وتعليم المعلم بشرع الله تبارك وتعالى ومتابعة ذلك لينصرف السامع وقد فهم قد فهم فهما جيدا ينتفع به وينفع به غيره وعلامة الإيمان والرغبة في الخير ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الموعظة من دمع العيون ووجل القلوب فالمواعظ بالقرآن الكريم وبأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تخشع منها القلوب وتبكي منها العيون وتوجل قلوب الناس لهذا الكلام العظيم لا لغيره والأمر الرابع بيان ذكاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من الأجياء الأفاضل حتى قال قائلهم كأن هذه موعظة مودع لبلاغة الموعظة والاشتمالها على أعظم الوصايا المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحبوق العبادة والقمرس الخامس السؤال عن العلم ووجوب التفكه في الدين وطلب ذلك من أهله من أهل العلم لأن الصحابي قال فماذا تعهد إلينا أي علمنا وأهد إلينا بعهد نلزمه من بعدك يقربنا إلى الله وإلى دار كرامته ويبعدنا من النار والأمر السادس وجوب نشر العلم وعدم كتمه في حدود ما يعلم المعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يعهد إليهم بما ينفعهم ويكربهم إلى الله عز وجل أجابهم إلى شؤالهم فقال أوصيكم بتقوى الله وتقوى الله عز وجل جماع كل خير لأن من اتقى الله تبارك وتعالى امتثل المأمور واجتنب المحظور وأرضى الله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر واجتنا ما نهى وتابع رسوله عليه الصلاة والسلام لأن الله أمرنا بمتابعته وجعله إماما لنا وقدوة ولا طريق لنا إلى جنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصاهم بتقوى الله الذي تجمع كل خير والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم من المسلمين وإن كان وضيعا في النسب قال وإن كان عبدا حبشيا فاسمعوا له وأطيروا في المعروف ويجب الوفاء له بالبيعة ويجب النصح له والالتفاق حوله من أجل إقامة شأن الدين والدنيا ولا يجوز الخروج عليه ولا التنقص به ولا الوقوع في عرضه ونشر مثالبه هذا لا يجوز كله ولا يفعله إلا أهل الأهواء والبدع والضلال ثم فيه الأمر السابع بيان معجز للنبي صلى الله عليه وسلم يتجلى ذلك في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يعني من طالت به الحياة فسيرى الاختلاف وكل ما جاء عام إلا وهو شر من الذي قبله لما فيه من النقص من العلماء لأن العلماء تجدهر بهم الدنيا وتقيب بوجودهم الحياة العلماء بشرع الله العالمين بربهم عالمين بشرعه به وبشرعه والداعين إلى ذلك لأن الله عز وجل هيئهم ليكونوا في مقام الرسل والأنبياء في دعوة القلق وبيان الحق والصبر على الأذى وهم يبلغون شرع الله المضخرة فعند بلتهم أو عدم وجودهم في جمن ما يكثر الإختلاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فشؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وعندها يكثر الاختلاف فإذا اعتصم الناس بالسنة انتفى الاختلاف وإن تفرقوا وقصروا في السنة فإن الاختلاف ينتشر ويكثر كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وعند الاختلاف ما هو المخرج المخرج بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عليكم بسنة أيلزموا ما جئتكم به لأداء الفرائض المفروضة والواجبات والابتعاد عن المحرمات والسير على المهج النهج النبوي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى رأس أصحابه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذا خصهم بالذكر لمزيتهم فللخلفاء الأربعة فضل على سائر استحابة الكرام وكل صحابي له فضل لا يستطيع أحد جاء بعدهم أن ينال فضله لأن شرف الصحبة خاص بهم ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على قدرهم جميعا وفضلهم بقوله لو أنفق لو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا فأرشد إلى سنته وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يأتي بشيء يخالف سنة رسول الله، لكن لالتزامهم واعتصامهم بما كان عليه رسول الله في حكم الجهاد وعمله والدعوة إلى الله عز وجل وكيفية أدائها والنصل الخلق وغير ذلك من إقامة الشعائر. ما كلهم تمسكوا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد هذا أمر صريح في تعلم السنة أولا وبدل الجهود حتى يحصل المسلم على نصيب وافر مما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو أثمن ميراث أغلاء ومن أجله خلقت البشرية إذا أمر بالالتزام وحذر من المحدثات وإياكم ومحدثات الأمور إياكم للتحذير أي احذروا